قَا يَ موحُُ إِهُ لَسَ مِن أَهلِ قَا يَ موحُ إِهُ لَسَ مِن أَهل إِهُ عمللٌ غَيرُ صَالِح إنه عمل غَيْرُ صَالِح فَل تَتْ أَلِّ مَالَكَ لَكَ بِهِ عِلْ فَذَاكَ أَمَّا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ كأن أسألك ما ليس لي به علم قال ربي إني ألو بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني من الخاترين إلي يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك إلي يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك عليك وعلى أمم من, من معك عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَسَّ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ لَكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ لَكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ ولا قومك من قبل هذا ولتتعلمها ان ثولا يقلك من قضى هذا فاصبر, فاصبر فاصبر ان العاقبه للمتقين ان العاقبه للمتقين وإلى عاد اقاهم هودا وَلَا عَادٍ أَقَامُوا عُدًا أَلَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ لَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ إن أنتم إِلَّا مُفْتَرُونَ إِنْ, أن يا قوم لا اسالكم عليه اجرا يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني ان اجري الا على الذي أفلا تعفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا سَمَاءَ دَيْفِكُمْ مِجْرَارًا وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا قولك وما نحن لك بمؤمنين وما نحن بكارثين